رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألخقني بالصالحين ذلك من أنباء ووٹ میم ہو وک می نیو سم چیل مہم میم ویو میو اچم بل و ہہم شری پین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 وس مل میٹنو کولری جھلک كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ لین چلو پوجا او نونا و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 سی ران دون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 وَهُوَ الذي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي لَيْلًا النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من عناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في لكل نکلوا